إنا إلى ربك الرجاء أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلاه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلاه أرأيت إن كان على الهداه أو أمر بالتقواء أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لا إلّا من تهيل نصفاً بنصيحة نصيحة كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب